ترس درتن ضل لا لا تحل لا وطحنا لبن وفقه حلا حلا وجبا Daar je met de sterren te schuilen, met ناصي اشداد دوشتان كفر يا اطلب الحاجه عارف عارفن كالمتى ما هيت اتصل القوم لامن قال او في Oh, God I'm Zij zegt dat men hoog en al de ZANG EN MUZIEK